ل أ لا لا لا لا ل أ َ ل َ م ْ ن ع َ د اليكم َُْْ يا َ بني أ َ د َ م لا تعبدوا َْ الشيطان انكم لكم عدو مبين وان َ اعبدوا بها ناصرتم ُِ س ْ ت َ ق ي م No. you <laughs>